صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قربا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَعَالَىٰ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 أتينا موسى الكتابة ما من على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدا وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم.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 سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَ واتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا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 فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بِآيَاتِ الله وصدف عنها سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ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 أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا